ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم فَيَقُولُ العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إِلَى أجل, إلى أجل قريب نجب دعوتك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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿22﴾ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْنِفَ وَعْدِهِ ۖ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 رزول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابين من قطيران سرابين وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب